لا يجوز لا يحرم عليها ان تطوق ولا ولا يوجدها طواف لان مشترك ركن كانت الطواف كفله بالدخول شرط من شروط الصلاه الطهاره جرت من شروط الطواف الطهاره وركن طواف الافاضه ركن في الحج وطواف العمره ركن في العمره لا لها ان تفعلها لها وهي مرتبطه بجماعه مع الـ مع الـ مع الدوله انا مش شايف من الدولة لابد ان تبقى الى انت الى انت أه... اطفر مشاولة والدولة تروح للسفير السفير الدولة ويقادي لها السفر شوي مشكلة عند الدولة مش عندها مشكلة مش في, في الدولة هذا تنظيم امر تنظيمي امر اجتماعي يتنظم درسنا بالأمس ولوغ الكلب في الإناء فما الحكمة في غسله بالتراب الثهارة الحكمة بجوء كنت تسال أو إذا كنت تسألين عن الحكمة الطهاره أن لماذا التراب تعبد؟ هذا أمر تعبد ولماذا التراب بتتعبد لي؟ إذا اكتشف العلماء في يوم من الايام ان التراث فيه ماده تقتل الجراثيم الكلبيه اللهم لا يخصنا وجد لم يوجد اكتشفوا او لم يكتشفوا هذا تعبد سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اليك المصر ما الفرق بين تسع بين سنين قمريه وميلاديه فرق كبير سنة الميلان سنة القمر الف... سنة الميلادية 365 يوما وجود 256 يوما موجود السنة القمرية تقل عنها 11 يوما تقريبا فكل ثلاثة وثلاثين سنة يأتي سنة أخرى فرق كبير وعاد يديني الحر أن تسمع قرأة غيرها من القرآن خطأ الحاج تسمع وستهنى أن يسمع القرآن لا يسمع عليها هذا المستحب إذا يجد إذا خفض من نسيان القرآن ولم تجد حلة إلا سماع القرآن يجب عليه أن تسمع القرآن ما تقرا ما حكم ذكر ايه من القران للحائض حط نتكلم على السؤال الثاني ما حكم ذكر من, القرآن من على السؤال الثاني اما السؤال الاول لم أستطع قراءته عندما منع الحائض من قراءه القران فهو حرام حتى ولو لايه حتى ولو كلمه من القران ولكن إذا كان قرآنا أما إذا كان على قصد الذكر أو لم تقصد شيئا فلا يحرم عليها هذا بعلم يقفل الجنوب الذي سيأتي الآن الحارض والمتساوى الجنوب يحرم عليهم جميعا أن يقرأوا القرآن لكن القرآن بقصد القرآنية أو بقفض القرآنية مع الذكر لم لكن لو قفض الجنوب أو الحارض او المفساد ان يقرا القران او ان تقرا القران بنيه الذكر اذكار الصباح والمساء اذكار الموت ايه الكرسي او المعوزتين او الصمدين